بسم الله الرحمن الرحيم واللذ ذاك الرقا والنشقات نشا والسبحا في سبحا فسبقات سبقا فالمجد يقولون إنَّ لَمَرْجُودٌ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّ عِظامًا نَخْرَسَ قَالُوا تِلْكَ إِذَا فقل هلك إلى أن وأهديك إلى ربك فتخشى راغ اللهم لك Köszönöm! Anne well, Köszönöm!